الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي نصر يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له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 اسم قد يكون بعيدا عن أذهان كثير منا الرجال بن عنفوة باختصار رجل جاء إلى رسول الله فآمن به وصحبه وقرأ عليه سورة البقرة أخذ البقرة عن رسول الله هكذا قال ابن كثير في البداية أخذ البقرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض رسول الله وظهرت الفتنة أتى به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه امشي معي في خيوط القضية اتى به ابو بكر ليذهب الى بني حنيفة حيث مسيلمة الكذاب ادعى النبوة ليهديهم ويثبتهم على الايمان فلما ذهب الرجال الى مسيلمة كفر برسول الله الرجال كفر بالنبي وشهد للمسلم قال أشهد أنني سمعت رسول الله يقول هو شريكي في النبوة ادعى آمن بالمسلم كذب على رسول الله ارتد يقينا ثم مات كافرا يوم اليمامة قتله زيد بن الخطاب أحبتي إن الرجل الذي آمن برسول الله ابتداء قرأ القرآن على رسول الله بل سمعه من رسول الله وسمع من رسول الله وصحب رسول الله رأى رسول الله جلس إلى جواره، صافحه، سلم عليه، بل لعله قاله، قال له ادع لي، اسأل الله لي، لعله الرجل هذا كذب على رسول الله، بل ارتدت، بل مات تكافرها، أحبتي. كان من قريب من مصدر الضوء وهو أعم لا يرى والآفة أنه يظن أنه مبصر أحبتي إن الرجل الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كفر بعد أن دخل القرآن قرأ القرآن بشفتيه أمام النبي كفر ارتد كيف تأمن على نفسك أن تفتر أن تضيع أن تقع أن تنتكس بصدق وأسف كيف تأمن على نفسك أن ترتد تغفر أليس هذا احتمال وارد ولا غير وارد عندك أنا أعلم أنه غير وارد عند كثير منا لكنه وارد حقيقة أن ترتدت اسمع إلى ربنا سبحانه عندما يقول في القرآن حاكيا عن إبراهيم عليه السلام وجنوبني من اللي يقول دي؟ إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام إبراهيم الذي حطم الأصنام كسر الأصنام جاء بالتوحيد خائف وجنوبني وبنيّة أن نعبد الأصنام إنها قضية خطرة اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال الحديث طويل ومن حديثه من, من هذا الحديث فقر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون غير مفتون غير مفتون الذي يقول هذا الكلام رسول الله خائف يتوسل يتضرع يا ربي لا تقبضني مفتونا مع إيمانه أنه النبي وأنه الرسول إنما الخوف يعلق في قلبه أحبتي إذا كان هذا خوف إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أردت بقوم فتنة فقبضني إليك غير مفتون كيف تطمئن هذا هو السؤال كيف تطمئن كيف تأمن على نفسك كيف لا تحاسب نفسك قال الحسن البصري إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك نفسه لا يأمن حتى يلقى الله تعالى هل أنت آمن؟ إن القضية تجد لا هزل فيها إنه لقول فصل وما هو بالهز إنني أريد أن أسألك سؤال انتبه معي ركز الرجال ابن عنفوة الرجل الذي تحدثنا عنه هل هل ارتد الرجال في لحظة مستوعب للسؤال يعني في لحظة كان الرجال ابن عنفوة في قمة الإيمان ثم في لحظة ارتدت في لحظة واحدة أبداً إنما القضية أنه ارتد على مراحل نعم فترة ثم قسى قلبه ثم انتكس وكل ده هو بين الصحابة والنبي موجود صلى الله عليه وسلم فترة قسى قلبه انتكس خطوة خطوة حتى ارتد كفر كفر السؤال الآن هل منا من يسير على نفس خطوات الرجال وهو لا يدري نعم هل منا من يسير على نفس الخطوات خطوة خطوة وهو لا يدري سبحان الله إنني أريد أن أكلمك عن مرض خطير قسوة القلب قد يصيب بعضنا قد يصيب بعضنا هلأ عندما يسمع أصبت أسأل الله العافية للمسلمين عندما يسمع أصبت بسرطان هلع يموت فيها يدوب عندما يسمع الكبد مرض الكبد مرض الكلى جلطة في القلب جلطة في المخ يصيبه هلع اللهم عافي المسلمين أشمعين إنني أسأل هل نفس الهلع نفس الخوف نفس الفزع يصيبنا إذا قال الطبيب لنا جلطة في القلب وقال لك الشيخ أصبت بقسوة في القلب هل قسوة القلب تهلع كما جلطة القلب هذه هي القضية نعم اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بالحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبوا المعروف من رحماء أمتي وعيشوا في أكنافهم ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن لعنة الله تنزل عليهم في رواية عند الخرائطي فإن صخط الله ينزل عليهم قال ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث ولا شك أن هذا الحديث دليل على أن قسوة القلب من الكبائر لأن اللعنة والصخط علامة من علامات عقوبات الكبائر بل هي أكبر الكبائر إذ تفضي إلى الشرك من أكبر الكبائر عفوا من أكبر الكبائر إذ تفضي إلى الشرك تفضي إلى الشرك أحبة في الله لا يكتب أحد خطبة الجمعة الإنصات فيها هو القصد اسمع إلى قول ربك آية عجيبة فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ذكر الله ويل أم أمن طمأنينة راحة وسكينة قال ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن إن القلب يطمئن كيف يكون ذكر الله ويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله إن القاسي إن ذا القلب القاسي يذكر الله أمامه فلا يلين قلبه ولا يخشع ولا يعي ولا يفهم ولا يعتبر فيكون ذكر الله حجة عليه يعاقب بها يوم القيامة ليته ما سمع سمع غير مسمع إذا سمع ذكر الله قاس القلب لم يعتبر لم ينتبه لم يبتعز لم يحس لم يجد لذكر الله أثراً فسمع القرآن كتب أنه سمع ولم يعمل به كتب أنه لعم يعمل به فكان ذكر الله عليه ويل يوم القيامة لا رحمة ورأفة أحبتي إننا نحتاج أن نستيقظ أن نفيق أن ننتبه انتبه أندد تحديدا هل فترت بصدق فطرت وأنت لا تدري أنت كست وأنت لا تدري أو تدري قت قلبك وأنت لا تدري أو تدري تسير على نفس خطوات الرجال بنعمفوة وأنت لا تدري أو تدري إن القلوب ضعيفة والفتنه خطافة اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يخلق يعني يبلى ويتهرى يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم وهو لا يدري يخلق يبلى ينتهي يضيع يضعف يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوق هل خلق الإيمان في جوفك وأنت لا تدري ضعف ذبل تعب اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عندما قال يوم أحد ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يدعها حتى يقاتل إننا نستعير نفس الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لمسلم ملتزم جاد يريد الآخرة يريد رضى الله سبحانه رضى الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل إلى الحق مسلم يريد أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم إذا لبس لأمة الالتزام أن يدعها حتى يموت أن يخنعها حتى يموت تأكد أن لأمة الالتزام على قلبك قوية محكمة ثابتة وتأكد أنك لم تصب في قلبك هل أصبت بقسوة القلب ماذا تنتظر هذا هو السؤال إذا كانت الآية التي كنت تسمعها وتبكي صرت تسمعها ولا تحس بأي شيء ماذا تنتظر إذا كانت الصلاة التي كنت تجري إليها صارت عليك ثقلاً أما كسلان ماذا تنتظر إذا كانت الخطبة التي كنت تسرع إليها الدرس الذي كنت تجري إليه صار إلى جوارك وصرت كسلان تقدم خطوة وتؤخر خطوة ماذا تنتظر إذا كانت الدنيا هاجمت عليك وصرت تنصت إذا سمعت عن الجنة أكثر من إنصاتك إن سمعت عن الجنة تحسب وتدبر لدنياك بالدقة ولا تحسب لآخرتك إذا كنت هكذا بصدق ماذا تنتظر؟ لماذا أنت صامت؟ لماذا أنت ساكت؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أحبتي قال مالك من دينار ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. السؤال الآن الذي يجب أن نسأله ما معنى قسوة القلب ما أسبابها ما علاجها أحبتي أسئلة كثيرة السؤال الأول ما معنى قسوة القلب؟ ما مظاهرها؟ حتى أعرف إن كنت مصابا بها أم لا، إن كانت في أم لا؟ قسوة القلب، القسوة أصلا لغة يقول العرب. القسوة لغة يقول العرب شيء قاس أي شيء غليظ قوي صلب لذلك يقول العرب حجر قاسي حجر صلب ليلة قاسية إذا كان بردها شديد أو حرها شديد أرض قاسية إذا كانت أرضا صخرية والمعنى استلاحا قسوة القلب كما قال العز هي غلظ القلب ونبوته عن الحق بعده نبا أي بعد ونبوته عن الحق قال المناوي هي غلظة القلب وقسوته أمام ذكر الله الأمر بشكل أبسط نجمع هذا الكلام في معنى نفهمه معنى قسوة القلب أن القلب الذي كان إذا صلى أحس أن الملائكة تحفه أن الم... أحس بكل كلمة في كتاب الله يقولها أحس بكل تسبيحة بكل ذكر القلب الذي كان إذا صلى أحس أنه يطير في السماء صار لا يحس الذي كان يجري إلى المسجد صار صارت الجماعة عليه عبءا هماً. لولا ملامة الخلق لصلى في مكانه القلب الذي كان إذا قرأ القرآن أحسه بكى ارتجت كل ذرة في كيانه ذلك القلب صار يقرأ نفس الآيات نفس الكلمات ولا تؤثر ولا يجد حلاوتها لا يحس بها عادي الإحساس نعمة الذي كان يتشوق للسماع عن الله عن رسول الله كانت أي كلمة في الله تعجبه أي كلمة في الله ترضيه صار يأتي إلى المسجد لينتقد ويتفزلك ويتعلم ويدعي صار له شغلا غير العبادة نعم صار يقرأ الأذكار ولا يجد معانيها أو قل لا يقرأها لا يجد حلاوتها إن قسوة القلب معناها أن القلب الحي الدافئ صار فاترا باردا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 ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو أخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لا يمكن لأحد أن يرى الكسل في داخلك إنما أنت تعرفه والله يرى يخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس لولا ملام الناس ما فعلوه يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا خليلا أحبتي إذا كانت هذه القضية بصدق فالسؤال الآن هل تحس أن فيك شيئا من هذه الآية هل تحس بمنتهى الصدق أنك قاسي القلب بصدق آسف هل تحس أنك منافق أحسها أبو بكر وخاف وأحسها عمر وخاف أنت آمن آمن هذا هو السؤال انظر إلى كرز بن وبرة رحمه الله كرز بن وبرة دخل عليه أبو داود الحفري فقال دخلت على كرز بن وبرة فرأيته يبكي فقلت ما يبكيك قال كرز إن بابي مغلق وستري مسبل إن بابي مغلق وستري مسبل ونمت عن حسبي الليلة والله لا أرى ذلك إلا بذنب أحدثته مكرد أنه هو نام عن قيام الليل نام عن قراءة القرآن يبكي إن بابي مغلق وستري مسبل ونمت عن حسبي الليلة أين, أين أذهب ماذاك إلا بذنب أحدثته سبحان الله الإحساس نعمة إحساس بالذنب ورقة في القلب إن من أهم علامات قسوة القلب عدم الإحساس بالذنب عدم الإحساس بخطورة الذنب عادي أن يخطئ عادي أن يعصي عادي أن يبتعد عادي لذلك يعاقب يجد سبحان الله بأو إذا كان من أهل الكلام يجد لكل ذنب مبررا يا أخي أنت تعتذر لنا لكن أمام الله ماذا ستفعل سبحان الله كرز بن وبرى يبكي لأنه نام عن قيام الليل ليلة هم على الحق أم نحن أين نحن سفيان الثوري قال ابن وحب صليت خلفه فقرأ بنا فاتحة الكتاب فلما وصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين ما استطاع أن يكملها من البكاء حتى عاد إلى الحمد لله رب العالمين سفيان الثوري قيل عنه أنه سجد في الحرم سجدة من بعد المغرب حتى أقيمت العشاء سجدة سجدة واحدة هو هو سفيان الثوري الذي قال حرمت قيام الليل بذنب أحدثته خمسة أشهر بكم من الذروب حرمت أنت حرمت أن تسمع حرمت أن ترى حرمت أن تجلس حرمت أن تصاحب حرمت أن تفهم حرمت وحرمت وحرمت أين نحن من هؤلاء أحبتي بصدق إننا نؤتى من قبل أنفسنا إن كانت أحبتي إن كانت قلوبنا قاسية فلماذا نحن صامتون هذا هو السؤال وإلى متى نحن صامتون إنك إذا شعرت بجفاف في حلقك جفاف رئة ناشف ما علاجك الوحيد شربت ماء لا علاج لج شربت ماء هي العلاج هي دواء الجفاف جفاف الحلق لا غيرها نفس القضية لا علاج لجفاف القلب إلا بالعبادة العبادة ماء القلب ولا يعالج قسوة القلب مثلها قال ربنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة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 إن الله عذر الحجارة قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وما يشقق فيخرج منه الماء وما يهبط من خشية الله عذر الحجارة ولم يعذر قلوبا كالحجارة نعم عذر ربنا الحجارة ولم يعذر قلوبا كالحجارة القلب الذي يسمع القرآن ولا يحس حجر القلب الذي يسمع الذكر وينام حجر القلب الذي يعص الله وهو يعلم أنه يعصي حجر القلب الذي انتكس الذي وقع الذي ضاع حجر هل ما بقي من بعضنا إلا أشكالا لا جواهر صورا لا حقائق ماذا نفعل أخوتي بصدق أقولها بصدق ماذا نفعل بلحانة وبكلامنا إذا تعفنت قلوبنا إذا قست قلوبنا كيف قلبك؟ كيف أنت؟ وقفة صدق مع نفسك أين أنت؟ أصدق نفسك ابكي لربك واصرخ وتضرع و... وقل يا رب قال ربنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وأي بأس أشد من قسوة القلب أي بأس أشد أن تضيع عمرك يضيع وأنت تضيع تجري إلى النار وأنت لا تدري تضرعوا تضرعوا واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما رواه الحاكم من حديث أنس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك إذا كان النبي افهم النبي خائف وجل مرعوب يقول يا رب ثبت قلبي إذا كان النبي يتضرع ويخاف ويتوسل إلى الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا كان النبي قالها فماذا نقول نحن اسمعوا بقلوبكم إلى ربكم سبحانه حيث يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني أما جاء الوقت بعد أما آن الأوان أما حان الحين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ربك يقول لك ألم يأني أن تعود ألم يأني أن ترجع يا معرض يا ضال يا ضائع يا لاعب يا فاتر يا تائه ألم يأني أن تتوب من لك رب سواه من لك غيره من يجيرك منه من يرحمك غيره من يسترك غيره من يناديك غيره من يغفر لك غيره من يسترك غيره أحبتي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير, وكثير منهم فاسقون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 فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إن من أهم أس أسباب قسوة القلب طول الأمد طول الأمد في المعاصي طول الأمد في الانشغال على الله طول الأمد في هموم الحياة في أحلام الحياة طول الأمد في الذنوب لا شك أنه يقس القلب قال رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقس القلوب واعلموا أن أبعد الناس عن الله ذو القلب القاسي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أحبتي في الله السؤال الثاني الذي نسأله لأنفسنا اليوم بعد أن رأينا معنى قسوة القلب ومظاهر قسوة القلب وعلامات قسوة القلب السؤال الثاني باختصار أسباب قسوة باختصار الذنوب المعاصي إن قسوة القلب وإن كانت مرض مرض قسوة القلب إلا أنها في الأصل عقوبة عقوبة الإعراض عن الله أنا أريدك أن تفهم معي أنت ما أعرضت عن الله لأنه أنت ما أعرضت عن الله لما قسى قلبك إنما لما أعرضت عن الله قسى قلبك ثاني لست عندما قسى قلبك ابتعدت ولكن لما ابتعت قسى قلبك عقوبة إذا كنت تريد أن تعرض أعرض أعرض الله عنك ابتعد ابتعد الله عنك اذهب ذهب الله بك قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم قسوة القلب ران على قلوبهم ما كانوا مكسبون ما اكتسبت أنت ذنبك ذنب بعد ذنب بعد ذنب بعد ذنب بعد ذنب ضربت بعقوبة قسوة القلب أحبتي إن قسوة القلب عقوبة إن قسوة القلب عقوبة الإصرار على المعاصي وقديما قلنا إن تمصل إن التمادي إن تمص البصيرة عقوبة التمادي في التعامي قال ربنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم والمرحلة الثانية وجعلنا قلوبهم قاسية فقصوة القلب وإن كانت مرض فهي أصلاً عقوبة يبقى هو قسى قلبه أولاً أم نقض ميثاقه مع الله أولاً نقض ميثاقه فبما أي من كذا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية إن أهم سبب في قسوة قلبك أنت أنت شخصيا أنت ذنبك أنت بعدك أنت لذلك قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب عقوبة هي في ذاتها عقوبة عقوبة المعصية البعد التفلت أنت عرفت الطريق لي ما تلعب لي ما تمزح لي ما تبتعد العلاج أين العلاج هذا هو السؤال ما علاج قسوة القلب القضية واضحة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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون آية افهم ما معنى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وما مناسبتها للكلام عن القلوب القاسية وعن بني إسرائيل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق يا ربي أين الطريق أنا لا أريد أن أكون مثل هؤلاء أنا أريد أن أعود أنا أريد أن أنضبط أريد أن أفهم الصواب أين أسير أين أعود أين العلاج اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها العلاج في يد الله العلاج الحق عندما تعلم أن طبيبك هو الله قال رسول الله الله هو الطبيب اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها العودة إلى الله هو الذي يحيي قلبك بعد موته هو الذي يفتح بعد إغلاقه هو الذي ينيره بعد إظلامه العودة التوسل إلى الله الذل الصحبة الصالحة قيام الليل صلاة الجماعة قراءة القرآن أذكار بالنهار وبالليل وبالأخص عبادة الليل كيف حال ليلك؟ أقولها كلمة احفظوها عني ان لليل المرء يبين في وجهه اي والله ان لليل المرء علامه على وجهه ان للفاسق في الليل شغلا وان للطائع في الليل شغلا وكل يعرف بسمته اه والله أحبتي في الله شيء من الخوف لما رأى أبو بكر وفضل اليمن يقرؤون لإسمعون القرآن ويبكون قال أبو بكر الصديق هكذا كنا قبل أن تقسوا قلوبنا أخي علاجك في يد الله وداءك منك فداوي ما فيك بما هو من عنده اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا طهر قلوبنا اغفر ذنوبنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم باعد بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض الثوب الأبيض من الدنس إغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. متعنا بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا إلى النار مصيرنا. راهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. راهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. راهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وراحة اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله اللهم أحينا عليها أمتنا عليها ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نضمأ بعدها أبدا لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أشمعين بعض الصلاة لنا كلمة سريعة أعتقد أنها هامة لإخواننا فان شاء الله خمس دقائق أسأل الله أن يصبركم فيها ثم بإذن الله نعتذر عن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله على أن نعاود لقائنا بكم في الجمعة بعد القادمة إن شاء الله بإذن الله نكون من أهل الدنيا الجمعة بعد القادمة عنوانها ملتزمون لا ملائكة قوموا إلى صلاتكم ورحمكم استمعتم إلى هذه المادة على الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي نصر www.alynasr.com